بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال مصنف رحمه الله والمنكر الفرد به راو غدا تعديله لا يحمل التفردة متركه ما واحد به فرد وأجمع لضعفه فهو كرد هذا هو النوع الثلاثون الواحد والثلاثون المنكر نوع الثلاثون والمتروك الواحد والثلاثون وهذا من انواع المردودة ومن انواع التي من أنواع التي لا لا تقبل المنكر من نوع المردود المتروك كذلك على حسب الدرجة المنكر يعني لما يكون سبب الطعن في الراوي إما لفحش غلطه أو لكثرة غفلته أو لفسقه أو لفسقه فهذا يقال عن حديثه منكر يسمى حديثه منكرا والمنكر يعني بفتح الكاف المنكر وبضم الميم اسم مفعول من الإنكر والإنكر ضده الإقرار والعرف يعني المعروف المعروف إن كان هو من نوعي المقبول الذي يحتج به ولكن في تعريف المنكر نقوله ضد المعروف ضد المعروف المعروف اسم مفعول من عرفة أما المنكر عكسه والمعروف طبعا لكي يكون رواه ثقة مخالفة لما رواه الضعيف فهو بهذا المعنى مش يكون مقابل للمنكر أو اللي إذا بغينا نعمله يعني بتعبير أدق من هذا أنه مقابل لتعريف المنكر ولكن تعريف المنكر اللي اعتمده الحافظ بن حاجر في نخبته طيب المنكر قلنا اسم مفعول اسم مفعول من الإنكر واستلاحاً تنوع التعارف العلماء فيه ولكن نذكر تعريفين او ثلاثا لانهما اشهر وافضل التعريف الاول يقول تعريف الحديث المنكر هو الحديث الذي في اسناده راون فحش غلطه او كثرت غفلته او ظهر فسقه وهذا التعريف واضح لا يحتاج إلى بيان والبعد هذا البيان من بيان فهو في نفسه مبين وواضح وهذا هو الذي ذكره الحافل ابن حاجر في النخبة وشرحها ولكنه نسبه لغيره نسبه لغيره وهذا هو التعريف الذي ذكره في هذا البيت والمنكر الفرد به راوين غادم تعديله لا يحمل التفرد لا يحمل التفرد فهذا التعريف يندرج تحت هذا البيت أو البيت يندرج تحت هذا التعريف تعريف الثاني يعني هذا مشهور أيضا كي يقولوا ما رواه الضعيف مخالفا لما رواه الثقة عكس المعروف عكس المعروف وهذا التعريف ايضا ذكره الحافظ بن حجر ولكنه ذكر التعريف الأول والثاني لكنه اعتمد هذا الثاني لأن هذا فيه زيادة على التعريف الأول شنو هي الزياده اللي فيه؟ في هذا القيد اللي هو قيد مخالفة الضعيف لما رواه الثقة لما رواه الثقة هذا هو إذن في حديث منكر هو الذي تفرد به راوين وطبعا أضره ما يكونش صحابي يعني ما كيبلغش في العدالة والضبط مبلغ من يقبل تفرده يعني لو كان مثلا يعني ثقه ولكنه تفرد هذا لا يقال في حديثه منكر ولكن إذا كان لا يبلغ في العدالة والضبط مبلغ من يقبل تفرده فيقال هذا منكر وقالوا هذا منكر ستأتي إن شاء الله الأمثلة وبعض العلماء لا يفرق بين التعريف الشاذ والتعريف المنكر أو الحديث الشاذ والحديث المنكر وطبعا لأن المكي يعرف الشاذ التعريف اللي هو كنا نبنى عليه ما رواه المقبول مخالف اللي من هو أو لامنه أو أوثق أو أوثق أو أو أو والمنكر شن يقالوا قالوا ما رواه الضعيف مخالف للثقة، فبهذا التعريفان، بهذين التعريفين معنى أنهم كشتر كشترتوا في اشتراط المخالفة، في اشتراط المخالفة، وكيف طرقوه في أن الشاذ راوي راويه مثلا كي يكون مقبول والمنكر راويه كي يكون ضعيفا. واما من سو بناهما فقد غلط ولذلك احتقى للحافظ الحافظ المحاجر فيما اذكر يعني في شرح النخبه قال بانه قد غفل من سو بناهما وقد غفل من سو بناهما والذي نعلم ان الذي سو هو ابن الصلاح يعني سوى الشاذي والمنكر اذا رجعت الى كتابه علوم الحديث تجدون انه يقول هناك المنكر ينقسم قسمين على ما ذكرنا في الشاذ فانه بمعناه فانه بمعناه فلذلك رد عليه كثير من علماء يعني سواء الذين اختصروا كتابه او نظموه او نقحوه او نقحوه فقالوا بانه هذا غير صحيح هذا غلط هذا غلط اذن فالشاذ المنكر على هذا يكون هو الحديث الذي لا يعرف متنه من غير جهه راوين فلا متابع له ولا شاهد هذا كما قاله البرديجي البرديجي وطبعا قلنا بأن من الصلاح ذكر ذكر ذكر ذكره في الشاذ أيضا وجعله منكرا يعني جعله من قبيل المنكر والصحيح أن, ان العلماء قالوا الشاذ غير المنكر وان كان يجتمع معه في صوره كما سبق ان قلنا في التعريف ديال الشاذ مروء المقبول مخالف لمن هو اولى منه والمنكر مروء الضعيف مخالف للثقه مخالف للثقة يعني ممكن يشبهه من جهات الضدية من جهات الضدية وطبعا رجح بعضهم تفصيل ابن الصلاح الذي ذكره في الشه حيث جعل المنكر على قسمين وإن كان الجمهور اعترضوا ما ذكره ابن الصلاح وبعضهم قال بأن ما ذكره ابن الصلاح صحيح أنه جعل المنكر على قسمين جعل القسم الأول من فرض به ثقه يحمل تفرده يعني هو مثل, مثل بحديث مالك ابن انس عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما رفعه النبي عليه الصلاة والسلام لا يرث المسلم الكافر الإمام مالك رحمه الله خالف في تسمية راويه عمر بضم العين خالف غيره حيث هو عندهم عمر بالفتح ولكن هو يقول عمر ولذلك احتقل انه كان يقال له هو عمر وليس عمر آه يعني آه هو كان يقول عمر ومعك المحدثون يقول عمر فكان يقول له هو عمر وليس عمر فكان يشير الى بيته يقول هو عمر ويشير الى بيته معنى اشاره الى انه يفهمه جيدا وبصرف النظر عما قيل في هذا الاسم هذا النوع الاول لتفرد به الثقه يحمل تفرده ويغتفر تفرده هذا معنى والنوع الثاني يعني من فرد به ثقه لا يحمل تفرده لا يغتفر تفرده بحال مسلوبه بحديث ابي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها مرفوعا إلى ماذا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كل البلح بالطمر فإن ابن آدم إذا اكله غضب الشيطان إلى آخر الحديث هذا الحديث تفرض به أبو زكير وأبو زكير هو شيخ صالح وخرج له مسلم في صحيحه في المتابعة ولكنه لم يبلغ مبلغا من يحمل ويغتفر تفرده ولهذا ضعفه كثير من العلماء كالإمام بن معين. معين وكالإمام بن حبا قال بن عادي في كامله بعد أن ذكر بعض أحاديثه فقال أحاديثه مستقيمة سوى أربعة عد منها هذا الحديث الذي ذكرنا لكم ومشى الناظم على أن المنكر بمعنى الشاذ يعني على ما جرى عليه الإمام من الصلاح والمعتمد كما قلنا لكم أنهما متميزان ومفترقان ومفترقان وليس نوعا واحدا وليس نوعا واحدا وبعضهم عرف المنكر بقوله هو حديث رواه ضعيف مخالف لمن هو أضعف منه ومقابله المعروف مقابله المعروف يعني بالعكس وبالضديا فالمنكر المعروف كلا راويه ما ضعف يعني ولكن واحدهم يعني ضعفه خفيفا ولذلك حديثه صحيح ولكن المنكر لا المنكر عكسه فالأمثلة مثلا وكما أقول دائما شأن المثال التوضيح والبيان، ما النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكريا هذا الحديث الذي ذكرنا كل البلحة بالطمر هذا كي قل فيه ابن الصلاح عن النسائي نقلنا عن النسائي بأن هذا حديث منكر حديث كل البلحة بالطن لأنه تفرد به أبو زكير تفرد به أبو زكير وهو كما قلنا وهو شيخ صالح خرج له مسلم في المتابعة إلا أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده ويغتفر يحتمل بني المشهول يعني يغتفر تفرده هذا المثال الأول للتعريف الأول الذي ذكرنا ومثال للتعريف الثاني ما رواه ابن ابي حاتم من طريق ابن حبيب الزيات يعني حبيب بن حبيب الزيات عن ابي اسحاق عن العيزار بن حرايف عن ابن عباس مرفوع للنبي النبي عليه الصلاه والسلام قال من اقام الصلاه واتى الزكاه وحج البيت وصام وقر الضيف دخل الجنه دخل الجنه يعني هذا حديث حبيب حديث حبيب اذا حبيب هذا ابن حبيب هو اخو حمزه بن حبيب الزيات المعروف المقرئ عن ابي اسحاق العيزار بن حريث علي بن عباس من اقام الصلاه الحديث هذا الحديث كيقول فيه ابو حاتم هو منكر لماذا قال لان غيره من الثقات رواه عن ابي اسحاق موقوفا وهو المعروف وهو المعروف لان غيره رواه عن ابي اسحاق غيره من الثقات طبعا وعرث بهذا أن بين الشاذ والمنكر على هذا أن بينهما عموما وخصوصا من وجه أن بينهما اجتماعا في اشتراط المخالفة وافتراقا في أن الشاذ كيف يكون راويه ثقة أو صادق أو مقبول أو مقبول بخلاف المنكر المنكر راويه يكون ضعيفا ولذلك لم يصيب ابن الصلاح عندما سوابنهما عندما سوابنهما وطبعا هذا ناتج على أيضا في مسألة تعريف الشادة إن الشاد سبق ان قلنا ما رواه المقبول مخالف هو أو أوثق منه أو ما رواه الثقة وتفرد به يعني طبعا ما كيكونش عنده أصل لا يوجد له أصل موافق ومعارض له هذا كيصدق على فرضي ثقة صحيح طبعا وبعضهم ما يعتبرش الثقة ولا المخالفة ولا المخالفة وكذلك المنكر لم يخصه بالصورة المذكورة وسمع حديث المطعون بفسقين أو فرط غفلة أو كثرة غلطه وسموه لما سمعوا اسموه ماذا سمه كرم، وهذه طبعا اصطلاحات والمعلوم دائما اقول لا كما يقول العلماء لا مشاحه حتى في الاصطلاح يعني تقول تشاحى الرجلان على الامر المشاحه يعني اذا كان هذا عنده اصطلاح فاصطلاحه يعني ما فيه واخر يعني يسمه ب... باستلاح آخر ولكنهم يجتمعون في في الحكم لا مشاحه في الاستلاح كذلك عندنا المنكر يعني يطلق على الفرد كما يقول الإمام أحمد وخيك صحيح والبرديجي وكذلك ابن أبي حاتم وأيضا المنكر قد يطلق ال... هناك فرق بين أح... في أحاديث مناكر وبين هذا رواه المناكر وبين هو منكر الحديث منكر الحديث هذه العبارات ستاتينا ان شاء الله في الدوره الثالثه ان بينهما فرقا ويغلط من يجعلها نوعا واحده وهذا النوع يعني بعد التعريف هذا النوع اللي هو الحديث المنكر يعني ب بتعريفين لاسبق لنا ومن انواع الضعيف جدا جدا لان كيكون اما مروي من طرف راوي موصوف بفحش الغلط او بكثره الغفله او بالفسق واما كيكون مروي من طرف راوي ضعيف يعني خالفوه في روايته أو خالف بروايته رواية ثقة رواية ثقة يعني طبعا بهذا الجزء الأقصى من اللي قلنا وهذا تمشين مع التعريفين فكلا القسمين فيه ضعف شديد فيه ضعف شديد فهو طبعا حاله بحال المتروك وإن كان المنكار كي يجي شدة شده الضعف بعد رطبت المتروك بعد رطبت المتروك إذن هذا هو الصحيح ان بين الحديث المنكر والشال انه بينهما فرقه انه ان بينهما فرقا. مثلا المنكر مقابله المعروف هو ما خالف فيه الراجح من هو ضعيف والفرق بين الحديث الشاذ والمنكر وقلنا ما خالف فيه المقبول منه وأرجحه منه يعني طبعا بصفة من صفات الترجح كما سبق وهذا الذي يقابله يقال له المحفوظ يقايل له المحفوظ وطبعا لأن حديث المنكر الحديث المنكر حديث تفرض به من لا يبلغ في العدالة والضبط مبلغ من يقبل تفرضه لكن اذا تفرض به عدل ضابط موثوق بضبطه موثوق باتقانه هل يقال له شاذ هل يقال له منكر الجواب لا لا يطلق عليه اسم الشذوذ اسم الشذوذ ولا يطلق عليه اسم النكاره لا يقال له شاذ ولا يقال له منكر ولا يقال له منكر ومثال ذلك ما روى الإمام مالك عن الزوري عن أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة وعلى رأسه المغفر هذا الحديث تفرض به مالك عن الزوري وطبعا هو الحديث مخرج صحيحين هو ما اخرجه البخاري ومسلم مع أنه ليس له إلا سند واحد يعني تفرض به ثقة حتى قال الإمام مسلم من الحجاج للزوري نحو تسعين فرداً قال للزوري نحو تسعين فرداً مروية عن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشارك في لا يشارك فيها أحد بأسانيد بأسانيد جيد أسانيد جياد إنه هذا النوع يقال له التفرد كما سيأتي إن شاء الله ولذلك تقول مناكفولا يعني ما تفرد به ما تفرد به وهذا الحديث اللي هو المنكر واضح المعنى والمنكر الفرد به راوين غادا تعديله لا يحمل التفرد ثم حكمه حكمه قلنا بأنه شديد الضعف ثم العجوبه كالعاده والاسئله والأسئلة ما هو الحديث المنكر؟ وما هو الحديث وما هو الفرق بينه وبين المعروف وما هو الفرق بينه وبين الشاذ والمنكر اذكر مثالا للمنكر اذكر حكم الم... الحديث المنكر حكم الحديث المنكر اذكر تعريفا أو تعريفين لحديث المنكر او اكثر او اكثر اذا فهذا هو النوع الثلاثون من أواء الحديث المنكر الحديث المنكر وطبعا هذا النوع ألف فيه بعض العلماء في عصرنا وهناك من ألف تأليف عاما المنكر وأحكامه هناك من ألف فيه في تأليف خاصة منكرات بزرع أو منكرات علي وهكذا وقد بين العلماء يعني بعض من ألف فيه ولكن ليس على التخصيص إنما عقد له أبوابا وإن كانت طويلة في كتب المصطلح عقد له ذلك وأيضا كتبت في هذا تحت عنوان المنكر المنكر إعادة النظر في من قال فيه البخاري او البعيث الحديث في منكر الحديث من منكر الحديث والكتاب لازال يعني مخطوطا كذلك عندنا الحديث الواحد والثلاثون المتروك هذا ياتي في المرتبه التي سبقت وهي المرتبه المنكر فوق منا المتروك والمتروك أيضا كيكون يكون سبب طبعا كما قلنا في الراوي وغالبا كي يكون تهمة بالكذب تهمة بالكذب ولذلك يسمى حديثه متروكا يسمى حديثه متروكا المتروك طبعا إذا فرض راوي برواية ينفرد برواية واحد, واحد عن غيره فالمروي إلا هو طبعا هذا يقال له المتروك ولذلك اجمع المحدثون على ضعف روايته لانه تهم بالكذب سواء في الحديث او في غيره او بالفسق ربما بالفسق او يكون صاحب غفله او كثير الوهام او كثير الوهام فهو طبعا حكم الحديث الرد حديث يكون متروك ومردود حاله بحال الموضوع يعني هو من انواع الضعيف ولكن مش من, مش من انواع الضعيف اللي هي خفيفه اللي ممكن تنجبر بكثره الطرق لا هذا يعني تقريبا كالموضوع كالموضوع لذلك قال متروكه ما واحد بإنفرد يعني المتروك هو الحديث الذي انفرد به بروايته راو واحد عن غيره فالمروي إلا الا هو وأجمع لضعفه فهو كرد يعني اجمع أجمع المحدثون على ضعفه فهو كرد يعني مردود الكاف هنا للتشبيه فمثلا مثل العلماء امثله كثيره بحال عمرو بن عمر شمر بن جابر الحارث هذا حديثه مثلا عن علي قال النسائي قطني وغيرهما يعني الذهبي في الميزان قالوا بأن عمرا هذا متروك الحديث متروك الحديث كذلك عندنا عبد الكريم بن أبي المخارق هذا البصر ورواله الإمام مالك يعني احتقى قال, قال بعضهم يعني بأن الإمام مالك اغتر بسمته اغتر بسمته غره لباسه وغره برده فروى عنه مع أنه يعني شديد الضعف متروك الحديث, متروك الحديث حتى قال الزرقاني عبد الكريم بنو أبي المخارق البصري نازل مكة وبيعالق يومالك واسم أبي قيس وقيل طارق وقال أيضا حافظ بن عبد البر في التمهيد عبد الكريم ضعيف باتفاقه الحديث غر مالكا منه سمته ولم يكن من اهل بلدين بلده يعني ولم يكن أهل بلده فيعرفه كما غر الشافعية من إبراهيم ابي يحيى حذقه ونباته فرواء عنه وهو مجمع على ضعفه على أن هذا إبراهيم هذا في كلام آخر من العلماء من يعني قال بأن حديثه صحيح حال أحمد شاكر وغيره كذلك قلنا عبد الكريم هذا روى علي عنه هو مالك في الموضع مع إنهم ترك الحديث ولذلك تجدونه في الموضع يقول حدثني يحيى عن مالك عن عبد الكريم ابن عبيل المخارق البصري إن قال من كلام النبوءات إذا لم تستحي فصلع ماشيت ووضع ثم ذكر الحديث وقال وفيه عبد الكريم طبعا لأن هذا الحديث صح من طرق أخرى وإن كان عبد الكريم هذا ضعيف متروك الحديث باتفاق الحديث لكنه صحى من طرق أخرى صحى من طرق أخرى فإذن المتروك المتروك بفتح الميم اسم مفعول يعني من الترك نأخذ من الترك مصدر أنهم تعلمون وكونه أصل لهذا ينتقب كما سبق ان قلنا يعني أنتم تعلمون أيضا أن العرب البيضة لما كيخرج منها الفرخ كيسمها التاريكة معنى التاريكة يعني متروكة بدون فائدة ما كتبقاش فيها شي فائده لأن الفائدة التي كانت خلاص يعني خرج منها الفرخ ولهذا يقال لها التاريكة ومنه المتروك ومنه المتروك علاش قالوا بانه المتروك لانه معنى انه لا يعمل به تركوه لا فائدة فيه ويذكر للتنبيه فقط يذكروا العلماء للتنبيه اما هو لا فائده منه تذكر طبعا استراحنا هو الحديث الذي في اسناده راون متهم بالكذب او بكثره غفله او بكثره وهم او بفسق الفاحش او, أو الى غير ذلك يعني كان بعضهم قالك لا يعني يقولوا هذا تعريف فقط يعني الذي رواه ماذا حديث الذي في اسناده راون متهم بالكذب راون متهم بالكذب هذا طبعا ماشي كل حديث دياله موضوع موضوع يعني كل مردود ولذلك قال فهو كرد اي كالمردود كالمردود الموضوع ولكن ماشي واصل درجه الموضوع اخف منه أخف منه بدليل تشبيه ديال الناظم متركهما واحد به انفرد واجمعوا لضعفه فهو كرد يعني انتم تعلمون بان اتهام الراوي بالكذب يعني اذا كان لا يروى لك الحديث اللي جاب هو الا من جهاته وكي يكون مخالف القواعد المعلومه او لا كيكون مشهور بالكذب معروف به في كلام الناس ولكنه ما سبقش الكذب ديالو الحديث يعني الحديث النبوي وفي حكمه وفي حكم روايته او لو وجد ما يخالف قواعد معلومه ضروريه في الشرع لهذا كنقولوا بان حديثه متروك فهم؟ يقال له هو متروك يقالوا في حديثه متروك فلان متروك الحديث هذا طبعا اخف من الموضوع لان هذا اذا تاب وطبعا كيكون يعني صادق في توبته وكتظهر امارات ديال الصدق أنا ذاك نسمع الحديث منه والذي يقع منه الكذب أحياناً نادرا مثل في كلامه ما في الحادث النبوي أن هذا يكون غير مؤثر ما يمكنش يسميه حديثه موضوعاً ممكن أن يسميه حادثه موضوعاً أو مطروكاً أنه إذا كان عنده معصية عنده فسق هذا كذا قال بعضهم والبعض الآخر يرى العكس قال لك مثلاً إذا كان البدعه داخل داخله في الاعتقاد يعني داخلها في الفسق ايضا قال هذا كتأدي الكذب أما إذا كان في الفسق في أي تفصيل يعني كلام طويل بين العلماء في المسألة والصحيح يعني هو أخف من الموضوع ومشي موضوع الموضوع ولكن إذا كان صدر منه الكذب في حديثه في بعض الأحيان ولم يكن مكثرا ولم يكن كذابا بهذا المبالغه يعني ماشي في احاديث النبي عليه الصلاه والسلام فلا يقال بان حديثه مكذوب او متروك الا اذا ثبت انه يعني يكذب في حديثه او يعني ثبت عنه الوهام الكثير او شيء من هذا القبيل فانتم تعلمون ان اسباب تيام الراوي بالكذب يعني امران امران أولا الحديث اللي كيرويلنا كيكون الترواش إلا من جهاته وطبعا كيكون مخالفا للقواعد المعلومة القواعد العامة اللي استنبطها العلماء من مجموعات النصوص أو مجموع النصوص حالة من القواعد يعني التي درسنا لكم الأصل براءة ذمة الأصل براءة ذمة الأصل في الأشياء الحليه ام الحرمه أو شيء من هذا القبيل يعني من قواعد اليقين لا يفعل بالشك الضرورة تبيح المحظورات فإذا كان هذا الشكل هذا هذا سبب من أسباب اتعامي الراوي بالكذب السبب الثاني إذا عرف بالكذب في كلامه العادي لكن لم يظهر منه الكذب في الحديث النبوي فهذا في اتصل من العلماء من قال هذا مش يكون سبب من أسباب اتهامه بالكذب ومن علماء من قال لا إذا صدر منه نادرا لا يكون سبب من أسباب اتهامه بالكذب ومثله بالحديث اللي, اللي هو مشهور تبثل به العلماء حديث عمر بن شامر الجعفي الكوفي الشيعي يعني عن جابر عن أبي الطفيل عن عالين وعمار قال كان النبي عليه الصلاة والسلام يقنط في الفجر ويكبر يوم عرفا من صلاة الغدات ويقطع صلاة العصر آخر أيام التشريق يعني يقطع التكبير هذا الحديث يعني قال فيه العلماء بأنه متروك لان فيه عمر بن شامير يعني في عمر بن شامير وهذا معروف متروك الحديث ولهذا تعانى فيه الامام الدار قطني والنسائي والذهبي وغيرهم وغيرهم كما تجدون هذا في الميزان وفي لسانه وطبعا يعني رطبته هو اشر انواع الضعيف ولكن ما وصلش درجات الموضوع ان الضعيف انواع أشر انواع الضعيف شنو هو الموضوع ويليه المطرك ثم المنكر ثم يليه المعلل ثم المدرج ثم المقلوب ثم المضطرب يعني بهذه الطريقة هذه رتبها الحافظ بن حاجر في النخبة رتبها الحافظ بن حاجر بهذا هذا المرتبة إذن في حكمه الضعف بالشدة الضعف وأيضا الأسئلة كالعادة ما هو الحديث المتروك يعني لغتنا ومصطلحه مثل للحديث المتروك بمثال ما حكم الحديث المتروك اذا كان الراوي يعني يكذب في احاديثه وليس في حديث النبي عليه الصلاه والسلام يعني في أحاديث الناس يكذب في احاديث الناس فقط هل يقبل حديثه أم لا وهل هو المنكر والمترك من أشد ضعفا وأيضا وهل يأتي في الدرجة الثانية بعد الموضوع أم المنكر هو الذي يأتي في الدرجة الثانية إن هذه أسئلة سيأتي جوابها إن شاء الله والله تعالى أعلم لعلك لعلكم فاهمتم نعم نعم